السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سووا اقيموا صفوفكم وتراصوا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل الله اكبر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 الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ادن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير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 كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 إلى الاف في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فالليعبد ربها